<تصفيق> إ ن الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنتي ن يضاعفها ويؤتي ب ا ل ل 「今日は私のことです。 شهيدا وجئنا بك وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يودي م ن ي و د ا ل ذ ي ن ك و ا وعصروا ا ل ر س و ل ل و ت س و ب ه م الاسلاميه م و ا ج ن ب ا ل ن ا ب ر س ي للعلوم حتى و مرضى أو ى سفر أ على سفر أو, على سفر أو جاء أحد جاء ن من ك م ا ل ا س ل ا م نساء